25. ومن هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 26. فهَدَ اللهَّه لَإِن آتَانَ مِن فَضلِهِ لَنَ الصَدَّك النَّ وَلَ مِنَ الصَّالِِحين فَلَمَّا آتَهُم مِن فَضلِهِ بَخِلُوا بِه وَتَوَّوََّهُم مُعرِبُون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 118. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 119. وكرهوا أن يجاهدوا نُفُسِهِم فِي سَبِيلِ الله وَقَالُوا لَا تَنفِقُوا فِي الْحَقِّ قُلْنَا وَجَهَنَّمَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً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 119. إذا كنتم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 110. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن 119. وإنهم كفعوا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 110. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ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 112. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون 113. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز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 لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَفِينَ سَبِيلًا وَلَا عَلَى الْمَرِيضِينَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَسْمَاءَهُمْ حَرَجٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ وَاللَّهُ غفور رحيم